ما احوجنا ونحن قد ودعنا شهر رمضان ما احوجنا الى ان نستعير من راعذ القران القران الذي كان شغله الشاغل في كثير من الاوقات رمضان يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الناس قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء لما في صدوركم وهدى ورحمه للمؤمنين ان هذا القران رحمه وانه لهدى وانه رحمه للمؤمنين ان هذا القران رحمه وانه لهدى وانه للشفاء لمن تلمس وبحث فيه لقد كان لهذا القران شان عظيم في شهر رمضان حيث انه انزل فيه وفيه تجارسه تدليل عليه الصلاه والسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم وفيه كانت المساجد تختلط فيه تختلط فيها اصوات القراءه والدعاء والبكاء من خشيه الله هذا قبل ايام خلاء الثقب ولما كان كثير من المسلمين ولله الحمد لهم عنايه طيبه بالقران في شهر رمضان تلاوه وحفظا واستماعا وممارسه فانه حري بهؤلاء ان يستفيدوا من ايات هذا الكتاب وان يتذبروا فقد قال الله سبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتجبروا آياتك وليتذكر أولو الألباب وإننا نبع كل تال لكتاب الله أن يقف معنا مع آيات من كتاب الله منها قوله سبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هو الموت ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى ما فإني سائل كثيرين من إقواننا سؤالك هل عبد ربه حتى الموت ذلك الرجل الذي أقلع عن العبادة وتركها وهجر المسجد بمجرد حلول ليلة العين هذا والله عبد ربه حتى آتاه العيد والعيد ليس هو اليقين ايها الاخ في الله يا من تريد النجاة لنفسك ان الدموع التي سكبتها في رمضان وان يديك المتوقئتين اللتين رفعتهما بالدعاء في رمضان هذا شيء يرجى لك من ورائه الخير وهو امر طيب ولكن الاهم من ذلك هو ان يكون او تكون تلك الاعمال مقبوله عند الله فهل من اثار القبول ما يحصل اليوم من هذه الشريحه في مجتمعنا اتظن يا عبد الله انك اثقل لربك من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يضرب بهم المثل ولا زالوا في الاستقامة على شرع الله وفي عمل الصالحات وفي الضاع والعمل لسجمة هذا الدين تغشية ونصرة وبذلا لكل ما يملكون رفعوا راية الإسلام وطيروها عزيزة ونحن صرنا إلى ما صرنا إليها ومع ذلك فأولئك القوم فتقطع قلوبهم خوفا أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى أعمالهم الصالح وليس هذا قموطا من رحمة الله ولا سوء ظن في الله كلا لكنه الوقار الذي في قلوبهم لرب العالمين والإيمان الذي أضاء قلوبهم وأبصارهم فقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وجاء في الحديث أنهم الذين يصلون ويصومون ويتفذقون ويخافون أن لا يقبل منهم بعد قضاء شهر رمضان حال كثيرين حال يدعو للعجر يا ليس هم لم يث ويا ليس هم لم يصلوا التراويح ولم يجاهروا بالمعاصي نحن نقول ان ترك المحرمات اولى من فعل المستحبات ان فعل المستحبات ينفع باذن الله ولكن اذا قارنا بين فعل مستحب وترك محرم فان ترك المحرم افضل بكثير من فعل هذه المستحبات ان بعض المنفرات فاحت ريحتها من يوم العيد منذ يوم العيد ومنذ فهل نظر خبر الم ليس لرمضان ذكريات في قلوبهم ايها الاخوه في الله اي قيمه لذلك الشر على صلاه التراويح ويسن يؤجر فاعلها ولا يؤاخذ تاركها اي قيمه لها اذا ضيعت الفرائض وانتسيت المحرمات والحرمات انما انما مثل ان مثلا من يهتم بالنوافل ويهمل الفرائض لا سيما صلاه الفجر ان مثله والله كمثل الذي يبني قصرا ويهدم مصرا ايها الاخوه المؤمنون ان كثيرا ممن هم غارقون في بحار الغفله بعد رمضان بحاجه الى ان نذكروا سيقال لهم ان اعمالكم الصالحه التي التي قدمتموها في رمضان ان ترون انما انكم ترون انها اعمال طيبه وحسن وفقتم لها فهذه نعمه عظيمه وما هكذا تشكر النعمه وما هكذا يقابل الاحسان من الله تبارك وتعالى وإن كنتم ترون أنكم أسأتم في سهر رمضان وقصرتم فما هذا والله بحال السائبين ما هذه حال السائبين الناسين أسأل الله العافية والهداية للجميع أيها الإخوة المؤمنة يا من اتهد في سهر رمضان فوجل لله قلبه وخشعت للرحمن جوارحه وبكت لله عيناه اترى انه من العقل ومن المنطق ان تلبس ثوبا ابيضا نقيا ثم تتعمد تلقيطه بالبقع القذره وتمزقه شر التنزيف فكيف بمن زج الحافير رمضان باذن الله عن النار وكيف بمن خرج في رمضان بالصحائف بيضاء ثم هو يسودها بيده ان هذا لشيء عجاب وان مما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم للتفكر والتامل قوله تعالى فاذا فرغت فانصب واذا ربك فرغ ليس المقصود بقوله اذا فرغت يعني اذا فرغت فارغا الاسلام ليس فيه فراغ نعم ثاني مخبول فيهنا كثير من الناس الفشحه والفراغ ينبغي ان يكون هذا الفراغ مملوءا بما يصير رصيدا يوم القيامه ليس المقصود اذا فراغ يعني اذا تصير فارغا لا بل المقصود اذا سهيت من عمل صالح تنقل الى عمل صالح اخر هذا هو مقصود الايه آية. وليس كما يفسره بعض الناس لا. ان المقصود انك اذا فرغت من عملك تركت فارغا وملى عليك الفراغ كل شيء بالنسبه لك تنخفض الى عمل ناقص لا. لا. لا. لا هذا العمر قليل والعاقل من يستثمره قدر الامكان فما هذا والله دخان السايبين ما هذه حال الصائين الناذمين نسال الله العافية والهداية للجميع ايها الاخوة المؤمنون يا من اجتهد في شهر رمضان فوجل لله قلبه وخشع الرحمن جوارحه وبكت لله عيناه اثر انه من العقل ومن المنطق ان يلبس ثوبا ابيضا نقيا ثم تتعمد تلقيحه بالبقع الخضره وثم لصقه شره زيد فكيف بمن زح حفير رمضان باذن الله عن النار وكيف بمن خرج في رمضان بصحائف بيضاء ثم هو يسودها بيده ان هذا لشيء عجيب وان مما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم للتدبر والتامل قوله تعالى فاذا طرقت طنقط والى ربك فرغ ليس المقصود بقوله اذا فرغ يعني اذا صرت فارغا الاسلام ليس فيه فراغ صيقه بالبقع القجره وثملقه شره في فكيف اذا منعزح لحافير رمضان باذن الله عن النار وكيف بمن خرج في رمضان بالظاء فتضاء ثم هو يسودها بيده ان هذا لشيء عجيب وان مما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم للتدبر والتامل اولى تعالى فاذا قرص قنصب وإلى ربك فرغب ليس المقصود بقوله اذا فرغت يعني اذا صرت فارغا الاسلام ليس فيه فراغ لمعان كان مشغولا فيه ما كثير من الناس الصحه والفراغ ينبغي ان يكون هذا الفراغ مملوءا بما يصير رصيدا يوم القيامه ليس المقصود اذا فرغت يعني اذا صرت فارغا لا بل المقصود اذا سهيت من عمل صالح انخرط الى عمل صالح اخر هذا هو مقصود الايه وليس كما يفسر بعض الناس ان المقصود انك اذا فرغت من عمل وصرت فارغا وملى عليك الفراغ وكل شيء بالنسبه لك انخرط الى عمل نافع لا هذا العمر قليل والعاقل من يستثمره قدر الانسان. الحياة قصيرة والسلعة غالية والمنافسة قائمة والصحيح من وعظ بغيره دانا صار هو موعظة للناس ايها الاخوة المسلمون ومن الايات التي تحتاج منا الى وقفه قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالشر والخير قال الله تعالى ونبلوهم بالشر والخير فتنه اما الابتلاء بالشر فهذا لا يخفى لا يخفى الابتلاء بالشر فحال كثير من المسلمين في كثير من البلدان حال مزري والعالم كله الا من رحم الله يرمي العالم الاسلامي والمسلمين من قوس واحده من خلال القوه العسكريه والاعلاميه والاقتصاديه وينفذ ذلك اعداء مختلفون من المنافقين والمأجورين والعملاء والمرتزقه ولكن الذي نخشاه ألا ينفدها العقلاء إلى الابتلاء بالخير نعم الابتلاء بالخير لا بالشر لأن الله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير في الشر سبحان الله أي ابتل الله أحدا من خلقه بالخير نعم في نفس الآخر فأخشى ما يخشاه الناصحون والعقلاء ان تكون النعم الدنيويه من مال والصحه وعافيه وامن انما هو استدراج من الله لذا فانه يتوجب على كل ناصح مخلص صادق ان يحذر من سخط الله وان يدعو اخوانه المسلمين ان يغيروا ما بانفسهم يغيروا ما بانفسهم من الاشياء التي تقتضي شرع الله ان نحرر عبوديتنا لله رب العالمين ان نسخر كل ما نملك لخدمه هذا الدين التغيير الى الاحسن ما اسهله هو الله لكن على من على من سهله الله له واستعانه بربه صادقا في ذلك هل تريد الذري هل تريد يا اخي الدليل على هذا الكلام ان اكبر دليل على ان الخير الصغير اليه ليس صعبا ان كثيرا من الناس يخادعون انفسهم حينما يزعمون انهم لا يستطيعون التغيير واكبر الادله على عدم الصدق تمام هو حالهم في رمضان كيف انقلب هاجر القران الى فان له فجاحا ومساء في رمضان كيف تحول هاجر المسجد الى متهجد ليس الى مؤذن للفروض الى متهجد ما تكون له ركعة وجزاه الله خيره على ذلك نقول هذا ولله الحمد هذا وجل مصفر برمضان بعض الناس يصلي التراويح القيام ساعتين واكثر ويعجز ضاق السنة ان يصلي خمس او عشر دقاء الفرق, الفرق, الفرق, الفرق, الفرق هذا يدل على ما؟ على تناقض كيف يتحول الشحيح بماله في رمضان إلى منفق منفق في سبيل الله كل ذلك في رمضان من الذي جعل هؤلاء يتغيرون ومن الذي جعلهم أيضا بعد رمضان يرجعون أشرا إنه التلبيث يظنون أن عبادة شهر واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما هل نسيس يا أخي آخر الحديث إني اتنبت الكبائن إني اتنبت الكبائن وهل ما يفعله بعض المسلمين هداهم الله هل هو إلا كبائن وهل تعلم يا أخي أن أي صغيرة يصر عليها إنما كثير كبيرة فأين الصغائر ماذا بقي من الصغائف إذا كانت الصغيرة إذا أصر عليها العزل صارت كبيرة كما دل على ذلك النصوص فكيف يدعي هؤلاء أنهم غير قادرين على التغيير إلى الأحسن القضية أيها الأخوة مخابعة والشيطان حرص ولا زال أن يبقي هذه الصائفة من الناس على ما هي عزل لما عجز أنه يجعلهم حتى في رمضان يلقون علمهم عليه طال الشيطان لهم على الاقل في رمضان لا مانع ان تفعلوا هذه الاشياء فلماذا لا تستمر الجوله لكم ضد رمض... ضد هذا الشيطان تستمر حتى تلقوا وجه ربكم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ان هؤلاء ايها الاخوه الذين يدعون انهم لا يستطيعون الانتقال الى الحق وهم قادرون في دليل رمضان غيروا واقعهم تماما نقول لهم استقم الله تبارك وتعالى واعلموا ان الله عز وجل لا يخادع فهو يعلم ما في انفسنا احذروا ان الله عز وجل يعلم ما في النفس فكيف بما هو فوق ذلك نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الكتاب وتدبر فيما انزل الينا وان يجعل القران هدى لنا لا علينا قل ما تسمعون استصغر الله لي ولكم وللصائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيراً, كثيرا اما بعد فيا عباد الله بعد قراءه شهر رمضان يعيش بعض المسلمين حاله نفسيه غريبه تتمثل في صرف التقرب الى الله بالنوافل طائفة كبيرة من الطيبين الصالحين بعد رمضان يسركون كثيرا من السنن والمستحبات وكأن السنن والمستحبات لا تفضحوا إلا في رمضان هذا الشعور يوجد عند كثيرين وهم بين مستقل ومستكتر لا شك أن لرمضان المبارك دورا كبيرا في ربع الهمة ودفع هذا العمل الصالح الا انه ينبغي على المداومه على الخير ولو كان قليلا ففي الحديث ان عائشه رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل رواه البخاري ومسلم احب الاعمال الى الله ادومها ولو كان قليلا حتى لو كان يسرا ومن ذلك المحافظه على الوتر ولو قبل النوم والسنن الرواتب وركعات من الضحى سنة الوهو الصيام المستحب كصيام ست من شوال الايام البيض الاثنين والخميس الاذكار من الذكر الذكر صباحا ومساءا وعند المناسبات وعند الاحوال في الصباح والمساء عند دخول المسجد وعند الخروج منه هذه الاذكار لها قيمه عظيمه جدا في رصيد الحسنات وفي الاثر على النفس إن اللسان إذا كان رقبا من ذكر الله عز وجل رجع بسائدة كبيرة جدا على العبد في كل جوارحه وفي كل حياته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء أيها الأخوة كثير من الناس يقصرون فيها تقصيرا كبيرا بعد رمضاته فإن الواحدة منا أيها الأخوة لو تأمل في احواله لوجد انه مقصر تقصيرا كبيرا في الاذكار مثلا والمحافظه عليها وكذلك الاعمال الصالحه للطوال، تسيره الارحام ليس فقط في رمضان العفو عن المسيء التسامح طلب العلم طلب العلم لا ظن انه اي حدا قال انه طلب العلم لا بد من حضور الدروس في المساجد لا طلب العلم وانت في بيتك تقرا كتابا هذا من طلب العلم قراءه التفسير الميسر هذا من طلب العلم قرات حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من طلب العلم لماذا تفتح الصفحه كل يوم نصف ساعه او ساعه او ساعتين ولا يعطى شيء من الكتب المفيده المصرحه للقلوب والمصرحه للاخره لماذا لا تعطى ولو جزءا من الوقت هذا كله امر وقصر فيه في رمضان كان يقرأ القران ربما يختم كل خمسه ايام وبعد رمضان كمته طبعا هذا امر احتاج منا الى وقت اتفق في دين الله عباده حضور الدروس عباده حضور المحاضرات عباده سماع اشرف طيبه عباده لو ما يكون في هذه الاشياء الا انها تحفظك عن الحرام انها فقد مشاهده الصيام الحرام المواقن حمل العمره الانفاق في سبيل الله ولو ريالا واحدا الاحسان الى الفقراء تتبع احوال المساكين الشرط ارا الخير ايها الاخوه ابوابه كثيره وربما لا يجد المكلف وقتا كافيا للاعمال المقربه الى الله تبارك وتعالى لكثرتها والموفق من وفقه الله وندكر ايضا ان كثيرا من السلف الصالح كانوا يقولون ان علامه قبول العمل ان توثق عملا صالحا بعدا فصدقك يا اخي صدقك الان ان تظهر لربك عز وجل شرطه على قبول العمل بعمل صالح اخر فالصيام ست في أيام من شوال أجرها عظيم قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صامت دهر كأنما صامت دهر وجاء ذلك في بعض الأحاديث موضحا أن الحسنة بعشرة أم أن بعش الأمثالها وأن الشهر بعشرة أشهر وأن شكسة أيام بسسين يوما تفير شهرين مع العشرة هذا هو قيام الدهر من جهة الأجر ولسا أيها المستدر أن تصومها متتابعة ومتفرقة ولكن إن كان عليك قضاء فبادل بالقضاء فهو أحور وتخرج به من خلاف العلماء وبعض الناس يعتقدون أن مرطام السلس لزمه أن يصومها كل سنة وهذا غير صحيح حتى لو صام المسلم بعضها ولم يظهر لها مثلا لظروف معينة فلا شيء عليه إن شاء الله لأنها سنة ليست واجبة ولكن لعظم أجلها فإنه حري بالمسلم أن يصومها شردا من باب المسارعة في الخيرات ان يصومها ويجادر اليها لانه لا يؤدي هذا الشيء الى نص رمضان الى اخر رمضان والموقت خلص كل يوم نسمع فلان مات فلا ندري ربما كان المستقبل القريب قد جاء دورنا نحن ليقال ان فلان رحمه الله لا ندري متى يكون هذا لو فالمبادره بمثل هذه الاحمال امر طيب والله الحمد حتى لو صام الانسان ثم شقى عليه له ان يصدق لو قدر أنك صمت مذلا وشقع عليك في الظهر الصيام لا بأس أن تصدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أكثر حتى تبيئة النية لا يجب في قيام 6 من شوار وقيام 6 من شوار له فوائد كثيرة جدا, جدا لو ما يكون فيها أيها الأخوة إلا أن يستشعر الإنسان محبة الله له يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدس وهذا لا يحصل في قيام رمضان يقول ولا يزال عبدي يتصرف الي بالنوافل حتى احبه حتى احبه هذا هو الله يقول فاذا صمت هذه الايام تطوعا فانك ان شاء الله تلمست الاسباب التي يجعل الله تبارك وتعالى يحبك وتتطور فاسمع نفسك لحضاره وتصور ان الله يحبك كيف يكون شعورك ثم ما الفرحه التي تشعرها عندما تصوم وانت صائم صياما تطوعيا ليس فرضا ثم ايضا اي تقوى وايمان كيف تذهب بقلبك الى ذهبت الى فلان وفلان وهم ياكلون الطعام وانت صائم لم يفرض الله عليهم الصيام سواء وانت ممسك الناس تساق في الاسواق وفي الشوارع وفي البيوت وانت قد فهمت ان هذا كل ذلك من اجل طاعه الله صلى الله عليه ورحمه او تراء رحمه الله سبحانه وتعالى هذا الشعور ربما لا يجده قائم رمضان فعليك يا اخي ان تتذوق هذا الطعم الايماني في صيام سته من الشوال ثم اعلم ايضا ان صيام سته من الشوال من فوائده ان بعض الناس يستسلم الصيام دائما حتى رمضان يعني يصومونه بشكل مختلف فاذا جرب صيام سته من الشوال وذاق طعمه ووجدوا ذلك الإحساس الإيمان المرهب ربما تسجع وصار الصوم من حوائدهم وهذا حدث لبعض الناس كانوا يتخوفون من الصيام فلما جربوه وجدوا شيئا آخر كما أن فيه تشجيعا للنساء التي عليهم خضاء بأن يقضين ما عليهم وصوائده كثيرة جدا جدا ولكن أهم مفائزة أن تستشعر الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لك مقابل هذا الصيام اسال الله تبارك وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يوفق اخواننا المسلمين للاستقامه على ديننا والمداومه على العمل الصالح اللهم يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم حبب الالهينا والايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والدعاء والافسان واجعلنا من الراشدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا شؤوننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Amen.